بسم الله الرحمن الرحيم منظومه القواعد الفقهية ما هو السبب لدراستنا للقواعد الفقهية نعم نصيحة العلماء أنه بعد أن يدرس الطالب أصول الفقه الأصل أن يدرس شيء من القواعد نعم وبخاصة القواعد الكبرى فعندنا قواعد كبرى وهي خمسة من يذكرها لي قاعدة فقه الكبرى انما الأعمال بالنيات إيش القاعدة الأمور بمقاصدها والدليل إنما الأعمال بالنيات قلنا إن القاعدة تكون نص من كتاب أو سنة مثل الأمور بمقاصدها هذه القاعدة الأولى المشقة تجلب التيسير الدليل ما جعل عليكم في الدين من حرج المشقه تجلب التيسير طيب الضرر يزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار الرابع العاده محكمه والدليل خذ العفو وأمر بالعفو طيب الخامس نعم لا اليقين لا يزول بالشكل الدليل نعم لا ينصرف ولا ينفتح حتى اسمع صوتا او طيب اذا هذه قواعد عندهم يسميها العلماء قواعد الفقه الكبرى ما هو الفرق بين علم اصول الفقه والقواعد الفقهيه تأخذ منها الحكم القواعد لكن الأصول لا تأخذ منها احكام نعم وليس الأدلة تفصيلية نعم وغيره نعم تبحث في الأدلة الإجمالية والقواعد الفقهية في التفريعات إذن هذا باب الفقه نعم طيب وغيره القواعد نتيجة نعم لأننا قلنا علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها نعم كيفية الاستفادة من الثمرة من علم الأصول أنك تطبق هذه الأصول على الأدلة وهذه القواعد الفقهية طيب وقلنا علم الأصول كعلم نحو وأن ذاك يعني تطبيق وغيره طيب قال بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسمة لو ذكرنا هذا من قبل لماذا يبدأ العلماء بالبسمة نعم اقتدام بالكتاب العزيز اقتدام بالانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وانه من سليمان اقتدام بعلماء السلف استئناسا بحديث كان لا يصح والخامس تأمنا تبركا بدا بسم الله طيب ويبدأ بالحمد للإيمان لأن الله سبحانه وتعالى انزلهم هذه المنزلة وهي منزلة ورثة الأنبياء ولأن الله سبحانه وتعالى افتتح الكتاب كتاب العزيز بالحمد لله رب العالمين الحمد تعريفه وصف المحمود بجميل الصفات على وجه, المحب على وجه المحبة والتعظيم للثناء لكن إذا تكرر أصبح ثناء وقلنا يحمد الله سبحانه وتعالى في أول كتب ويحمد الله سبحانه وتعالى في آخر الكتاب لأن الله سبحانه وتعالى أتم عليه النعمه فالحمد لله على التمام، حمدا كثيرا تم في الدم وحمد الله موجب لبقاء النعمة والشيطان يريد منا أن نكفر النعم. ثم لا أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم قال ولا تجد أكثرهم هذا الذي يريد الشيطان نعم وقلوا من عبادي الشكور ولئن شكرتم لازيدنكم انه كان عبدا شكورا وقلنا ركز المؤلف رحمه الله تعالى محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد على هذا الباب وهو باب شكر المنعم المتفضل والنقابل النعم بالشكر وقلنا لابد من تعلق قبل النعمة وبعد النعمة قلب ولسان وجواله نعم قال قال الناظم رحمه الله الحمد لله العلي الأرفقي الحمد لله واللام استحقاق والاستحقاق والأل في الحمد إما استغراق كل المحامد لله أو عهديه أو لبيان الجنس الحمد لله العلي العلي أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات طيب الأرفقي نعم أن الله سبحانه وتعالى كل ما أمر به العباد فأوامر كلها فيها رفق وما كان الرفق في شيء إلا زان وهل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نطيق او باكثر مما نطيق يعني بما لا نطيق او بمال بأقل مما نطيق ومع هذا اذا جاء الامر جاء التخفيف اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم تقدم معنا ان العباده قد تتجزى اذا كان لا يقدر عليها كامله فإذا كانت تتجزأ يأتي بما قدر عليه وإن كانت لا تتجزأ سقطت عنه بالكليه مثال الذي يتجزى القيام في صلاة الفريضة القيام في صلاة الفريضة ركن القيام مع القدرة فإذا كان لا يقدر على القيام بالكلية سقط عنه القيام يقدر أن يقوم ولو دقيقة نصف دقيقه مقدار ما يقرأ قلعة الفاتحة، ثم بعد هذا لا يستطيع أن يقرأ السورة التي بعد الفاتح الله جالس نقول لا بد أن تقم طيب، لكن يستطيع أن يصوم من الفجر إلى الظهر نقول لا بد أن تصوم من الفجر إلى الظهر أو يسقط عنه الصيام يسقط عنه الصيام وكذلك الحج لا يستطيع أن يأتي بكل المناسك. يأتي بشيء من المناسب مثاله يكون يذهب عقله مثلا يفيق لحظة ثم يذهب عقله فهذا لا شيء عليه ولا صلاة عليه اصلا انه لا يستطيع أن يأتي بالصلاة لأنه يفيق لحظة مثلا ولا تكفي لأداء ركعتين الصلاة مثلا العليل ارفقي نعم وجامع الأشياء والمفرقي وجامع الأشياء والمفرقي جمع الله سبحانه وتعالى بين أشياء وفرق بين أشياء والذي يركز عليه دائما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هو الجمع والتفريق بين الأشياء هذا العلم تقول مثلا اتفق الشرط والركن على ماذا أن لا يقبل في ترك الشرط والركن لا جهل ولا نسيان ولا عمل وخالف الشرط الركن أن الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية صحيح والشرط يمتد في كل العباد والركن يكون في جزء من أجزاء العباد وهذا يسميه العلماء براعة استهلال أنه يأتي في بداية الكلام يعني في الخطبة في المقدمة يأتي بكلام يشير إلى ما سيقول في هذا الكلام وهذا يسمي العلماء براعة استهلال طيب وجامع الأشياء والمفرق تقدم معنا في العقيدة انهم قالوا أن الأشياء متماثلة طيب وقلنا نجيبهم عن قولهم أن الأشياء متماثلة مرة بالإيجاب ومر بالمنع والسلب. إذا قلنا أن السم متماثلة فالله سبحانه وتعالى قال عن نفسه المقدس والمنزه ليس كمثل شيء الثاني نجيبا بالمنع نقول السم ليست متماثله نعم رأس الإبل ورأس النملة مثلا طيب نعم ذي النعم الواسعة الغزيرة ذي النعم الواسعة الغزيرة ونعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى الدليل وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وما بكم من نعمه فمن الله يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافر قلنا هذا كثير في الكتاب والسنه يذم سبحانه من يضيف العامل غيره ويشرك به هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى نعم و ذي النعم الواسعه الغزيره والحكم الباهره الكثيره الحكم قلنا أن الله سبحانه وتعالى له الحكيم أي الحاكم بين عباده وحكم الله سبحانه وتعالى شرعي وكوني وكل ما يقدر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون له حكمة فحكمة شرعية وحكمة كونية وما هي الحكمة المطردة في كل حكم من أحكام الشريعة؟ هي التي عللت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئلت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كنا نؤمر فالحكمة امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وليسنا إلا الرضا والتسليم نعم يقول حكم كثيرة يعني بهرة العقول نعم ثم الصلاة مع سلام دائم ثم الصلاة الصلاة قلنا بها جلب الخيرات والسلامة دفع الآفات وهذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحق ما الحق البشر لكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن نسلم هذا النبي عليه الصلاة والسلام من كل نقص وعيد من أحسن ما قيل في الصلاة نعم نعم ما جعنا بالعالية حيث قال تناع المصلى عليه في الملك هل الصلاة هي الرحمه أم لا؟ نعم ليست الرحمه لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأصل في الكلام التأسيس أن الصلاة غير الرحمه الثاني أن العلماء اختلفوا في جواز الصلاة على غير الأنبياء والرسل عليه عليهم الصلاة والسلام اتفقوا على جواز الترحم على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على غيره ولو كان العلماء عندهم الصلاة بمعنى الرحمه لم يختلفوا طيب نعم قال ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم لماذا يأتي العلماء رحمهم الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول كتب ما هو السبب لماذا يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد البسمله والحمدلة ياتوا بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من اسباب إجابة الدعاء يعني هناك امور في سمي العلماء آداب في الدعاء طيب منها انه يبدا الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب هدايتنا عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن يترك ولا يذكر عليه الصلاة والسلام بل كل خير لحق هذه الأمة سببه النبي صلى الله عليه وسلم صحيح نعم ولذلك نصلي ونسلم عليه عليه الصلاة والسلام نعم قال تعيد الصلاة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم على الرسول هل النبي صلى الله عليه وسلم نبي او رسول هو نبي ورسول نبي يقرا ورسلا بالمدثر القرشي نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب القرشي ثم قال خاتم الانبياء او الرسل نعم خاتم الانبياء والرسل نعم خاتم الأنبياء ولو ختمت النبوة تختم الرسالة من باب اول. كل من ادعى النبوة الرسالة بعد موته عليه الصلاة والسلام فهو كاذب وكافر كل من صدق فهو كافر مثله نعم وآله وصحبه الأبرار الحائزين مراتب الفخار الآل هنا برد بها في لماذا؟ لأنه أطلق الآل لو قال الآل والأصحاب والأتباع أو الآل الذين تحرم عليهم الصدقة فهم بنو هاشم ومواليهم وأزواجهم طيب وهنا الآل يراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه الدليل إنه ليس من أهلك مع النبن لأنه ليس من أتباع على دينه قال ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون أي أتباع على دينه طيب والصحف جمع صحابي وهو نعم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول خطأ من رأى نعم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظه ومات مؤمنا به ومات على على ذلك لو تخلى لترد على صح الأقوال طيب نعم قال واله وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار وهذه هي طريقة السنه السنة والجماعة أننا نذكر محاسن الصحابة ونثني عليهم ونترضى عنهم ونسكت عما شجر بينهم أو ما صدر منهم وشيخ الإسلام من تيمين رحمه الله تعالى وضح هذه المسألة بيان واضح بين في العقيدة الواسطية ولان الطعن فيهم طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحابة رضوان الله عليهم نعم اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك ودرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب واحدة اعلم هديت أن أفضل المنن اعلم هديت. والعلم ضد الجهل ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما وقلنا الادراك يكون بامور علم وظن وشك وهم وجهل بسيط وجهل مركب اعلم هديته لماذا يقول اعلم هديته محمد الوهاب رحمه الله تعالى كان يدعو للطالب وهذا يسير على طريقه علماء السلف نعم فدعا هنا لك اعلم هديت والهداية هدايتان هداية دلالة وارشاد وهداية توفير أي هداية يدعو بها المصنف لك يا سعيد فقط ما يريد اي نعم عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدني في هديت أي هداية تطلب من الله أولاً أن يهديك هداية دلال الشد أنا دله ثم بعد هذا يهديك للعمل صح نعم طيب اعلم هديت أن أفضل المنم تقدم وقال النعم فيما سبق ثم هنا يعني من أفضل النعم العلم لماذا كان العلم أكبر نعم نعم والله ما اسمه قال هو ذكر لانه يزيل عنك الشك والدرى طيب غير ترك الشبهات والشهوات نعم الثبات على الحق نعم لان الشيطان ما يمكن اكثر ما يسعى عندما يفقد العلم حتى إذا لم يقع عالم اتخذ الناس رؤوس جهال رفع الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام بماذا بالعلم وقال الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام وقل رب زدني علما يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وفضل العالم على العابد وذكر فضل العلم كثير جدا طيب علم يزيل الشك عنك والدرب لأن أمراض القلوب أمراض حسية وأمراض معنوية ومن أعظم المرض الشرك بالله سبحانه وتعالى وقلنا إما شبهات أو شهوات الشبهات بدعة أو الشرك والشرك أكبر أصلا والشهوات صغائر وكبائر ولا يمكن أن تجتنب الشهوات والشهوات إلا بالعلم صح عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه من يعرف الخير من الشر يقع فيه نعم نعم اعلم هديت أن أفضل المن علم يزيل الشك عنك ودر ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا إذن الشيطان يريد منا أن نترك ما جاء عن الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بالعلم ينال الطريق وتسير عليه نعم قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين نعم فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد ذكر أول ما ذكر البسملة والحمدلة ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى على الصحابه رضوان الله عليهم لن لنا العلم والآن ثم بعد هذا ذكر فضل العلم ودعى للطالب ثم شرع الآن في بيان محتوى الكتاب قال فاحرص ولابد أن تكون حريص والنبي صلى الله عليه وسلم قال احرص وهذا هو الذي ينفع في الفقه هذا الذي ينفع بل في الفقه وفي العقيدة لأنه في العقيدة ذكر العلماء قواعد في العقيدة نعم على فهمك للقواعد نعم فهم... لماذا؟ قال لأنها تجمع مسائل كثيرة متفرقة تجتمع بقاعدة واحد نعم قال فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد نعم لترتقي في العلم خير مرتقا وتقتفي سبل الذي قد وفقا إذن السبب أنك تجتمع عندك مسائل كثيره بكلام مختصر وحتى ترتقي في العلم وتسير على طريقة السلم ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين للهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره وقال ستفترق امتي لا ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وفي رواية قال الجماعة وفي رواية قال ما أنا على اليوم وأصحابي نعم وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها وهذا في اعتراف للعلماء بالفضل يقول هذه القواعد لي فيها النظم وفي الأصل أن هذا القواعد ذكر علماء أهل السنة والجماعة نعم لماذا ينظم العلماء العلوم ما هو السبب تسهيل للطالب أي نعم طيب وثم ما يمل الإنسان من النظم لأنه قد يمل احيانا من النفع لكن النظم يراجع بسرعة لكن قد يكون عندنا بعض الناس ما يحب النظم ويحب يقول موجود الحمد لله، سواء هذا أو هذا وأنت ليس لك إلا العمل لكن العمل يعني حفظ وهذه طريقة السلام حفظ و وعمل نعم قال وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها نعم. جزاهم المولى عظيم الأجري والعفو مع غفرانه والبر لماذا دعا لهم ما هو السبب نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع عليكم معروفا فكافئوه وهو الآن لا يقدر على مكافة هؤلاء العلماء إلا قال فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه وهذا الواجب أنه إذا ذكر العلماء قلنا طريقة السلف أنه إذا ذكر الله أثنوا عليه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جاب بالصلاة والسلام ذكر الصحابة ترضوا عنه ذكر العلماء الأموات ترحموا عليه والأحياء يقول حفظهم الله صحيح ومن صنع عليكم معهم فكافر وقلنا طريقة السلف مع العلماء أنهم وسط وانقسم الناس تجاه الصالحين إلى طرفين وسط وأهل السنة هم الوسط. نعم. قال الناظم رحمه الله والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل. لماذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنية؟ لماذا ما هو السبب طيب إن من القواعد الكبرى وأول قاعدة في القواعد لكن في أهم من هذا نعم تدخل في كل ابواب الفقه نعم تنبيه على إخلاص وهذا أهم ما يكون ولذلك قلنا الفقهاء أول ما يبداوا به في كتب الفقه بالطهارة وأراضي الطهارة. طهارة الباطن قبل طهارة الظاهر طيب النية من يتكلم عنها من العلماء يعني هل الفقهاء أو في كتب العقائد نعم الاثنين. اثنين طيب ما هو الفرق نعم آل ان لله خرج به لغير الله الرياء طيب إذن في كتب العقائد تذكر النية أي أن تكون العبادة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى طيب من عمل عملا أشرك فيه معي رجل الثاني كتب الفقه تميز العبادات بعضا عن بعض العبادة من العاد فلو صلى ابراهيم ركعتين الفقهاء ينظر اليه يقول ما هذا ركعتين قال راتبه الفجر ما هذه الركعتين قال هذه صلاه الفجر مثلا نعم طيب تغيرت النيه في وسط الصلاه اراد ان يقلب الراتبه الى فريضه من يتكلم عن هذه الفقهاء تقدم معنا في الزمن. صح نعم او في ماجستيرك طيب إذن يتكلم على النيه اما علماء العقائد او الفقهاء طيب كل لا لكل عمل من نيه او هناك بعض الاشياء ليس فيها نيه تفصيل ودام دائما التفصيل الصحيح ما هو التفصيل لان افعال الطرق ليس فيها نيه مثاله كان على ثوب نجاس وضع هذا الثوب على الحبل ثم نزل المطر وغسل الثوب وزالت النجاسة والنجاسة عين ومتى زالت زال الحكم هل يلزمني هنا لا يلزمني غير أمثلة لا يستفعني الزكاة في مال المجنون والصغير لا يلزمني لأنه لم يشترط هذه المية أفعل التروب نعم كالتخلي وغيره طيب قال بعض العلماء لو كلفنا الله سبحانه وتعالى أن نعمل أعمال بلا نيه كان تكليف ما لا يوطاق وهذا رد على من على الذين تلفظون بالنيه اللهم أنه يتعنوا في هذا اليوم اليوم الأحد الموافق للثامن من شهر ربيع الثاني في الساعة كذا خلف الإمام فلان ابن فلان بجانبي عن اليمين وكذا ما يمكن لأنه هذا هي النية وهل يصح أن تتقدم النية على العمل يصح وقلنا بل انه ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا يسعى ليوم الناس إلا القول بهذا نعم وإلا أصبح حرج كثير على الناس طيب إذا الأمور بمقاصدها وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوع نعم قال والنية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل نعم بها الصلاح يكون العمل صالح وقد يكون نسى الله السلام العافية يعني باطل مردود نعم الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح نكتفي ونمشي نكتفي الله علم إذن نرجع غدا إن شاء الله من أول ما بدأ من النية ونكمل إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم الاختبار تأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال تنتظر الاختبار موجود الأسئلة نعم وغدا إن شاء الله نصح الاختبار ونكمل ما أخذنا من القواعد والله أعلم جزى الله الشيخ خير الجزاء مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب